جاء الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يخذون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم مجاوئك يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسان و توفيق أولئك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 أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.